ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترمها وأنزل جنودا لم ترمها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين